بسم الله الرحمن كِهَاتٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان ما رج البحرين يلتقيان أي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأه فبأي بأي <تصفيق> أي بيبان يرسل عليكم ما سواد من نار ونحاس فلا تضيرون فباى يرَقُ المجرمَ بِثمَاهُ فَي وَذُ بَِّ وَاق وَ الأقدَ فَبِأَأَلَ إَبّكُ م تُكَذذبَهابِه جَهًا النَّبَُِّي يكَذّ يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف بقام ربه جنتان فبأي متكئين على فرش بطائلها من استبرق وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبون قثُ م إ ش قَلَم لم يقومثُون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 مُدَّتَ مَتَى فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَبْغِي حَتَّانِ وماتك الذبان فيه المن See mm you. -hmm.